نجران جيتك روح والروح بك ح ي ة والقلب بك ينبض و ن ا فيك ولهان ا ي جيتك غلى و ش و ا د وعيون م ر ج ي ة جيتك و أ ن ا كلي في ذ روح ن ج ر ا ن ي جيتك و أ ن ا قلبي محانيه م ب ر ي ة من سبه الي من فراقك تولاني نجران ي ديره هل العز يا م ي ة و ص ح ا ل عين المرجله قوم هنداني نجران كلن فيك بالحب م ك س ي ة و ك ل م فدا رملك و ن س م ة هوى العاند يوم الوفا يطرى وفا كنت ماهيه اصله وساسه وانت للمجد عنواني الدين و ا ل إ س ل ا م والعرض ل ه ن ي ة والشرع و ح ك ا م ه مع صدق ل ي م ا ن ي نجران من ماكل ا جراحي ا ل ز ل ا ل ي ة بس بيعروقي منه و ب ل د لساني وانوي فروضي بك واجدد و ض و ئ ي ة واسجد على رمل الظهر لين يكساني نجران نجران يكفيك الشرف فيه م ا ر ي ة يوم ا ل ش ر ي ع ة حددت فيه ل ا ر ك ا ن ي واختص فيك بسيدي و ا ل م و ا ل ي ة وارسى قواعدها وكمل لها الشاني نجران نجران جيتك روح والروح ب ك ح ي ة جيتك م و ا ل ي والولقه تولاني وسلامتك ا ل م ب ا ر ك و ب ن صالح <تصفيق> ع <عشبه> ش ي بارك